وَإِذَا رُسُلُ أُقِتَتْ لِأيَّ يَوْمٍ أُجِلَتْ لِيَوْمِ الفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الفَصْلِ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِذِ الْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِينَ تُمْ مَا نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَإِلَوِيَ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 انطلقوا إلى ما كنت به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين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 المكذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون ويلو يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون